محرم يحمل بآهاته لوعة وعبرة تتكسر في صدر يتيمة الحسين وغريبة المدينة قد باتت بين جدران الحرمان محبوسة تبث شكواها بدموع الفراق من زغر سن يا بو يا وي تريد تشوف صديق متعن لليل هجره اشوف الناس يا بلمى تشهد نكب عبره سوى يا وائلنا وتدق فوق فك اباسره وقمت مساء دمع عيني تحاكي او مويه الزهر وهال لادموع نال بلوعي ويا وي الع شنشات العين ليه نزور سن بويا جاري يا رحيت يا مجديل هادي اتجي الاو يا هادي خدني وصار تكينا دي على ايضاق يبو الزهره وريده تعنليل وادي وضنتي ادري يذبحوني يا أولادي أو يا اولادي متحاكيني ويا احيانا كبعيني ويا تجري صوبي عين شاب دم حاتي علي والله امي انزغ senni bo ya zinbar sennir bo ya husayn yo ya يا آه يا أبو يا حسين أخذني ويا أصيرا خاد ما إلكم توالي لي يا بي حدا بداية أفر شيخ وشي إلى النار أنا بعيني يا بو يا لو صريت يا يمكو أحلفك لا تخليني وحيدة وحايرا بها يمكو ويحنا روحي اليوم ya mob malchu wa ya nur ibqal qina ri ya tin shabda maati al يرم ني تخليني يا حسين شبت معاتل من صغر سنير يا بو ما تصيد ويت رسول الله يوين وينوح اتشألنا يا نظار عيني يقول لك لا تروح وضاني علم نبي الرحمة موت بكربل مذبوح يصب دمك على الترباء ورأسك على الرماح يلوح يدرب على مك وحرقة خيامك دريب قطعي لتشفين ما تنشف دمحاتي العين سنبو